ربكم عظيم وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيد أنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد وقال موسى إن تكفروا أنتم ومن في الأرض جميعا فإن اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْغَنِيُّ حَمِيدٌ أَلَمْ يَأْتِكُمْ نَبَأُ الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ قَوْمِ نُوحٍ وَعَادٍ وَثَمُودَ وَالَّذِينَ مِن بَعْدِهِمْ لَا يَعْلَمُهُمْ إِلَّا اللَّهُ جاءتهم رسل بالبينات فردوا ايديهم في افواههم وقالوا اننا كفرنا وقالوا اننا كفرنا بما ارسلتم به واننا في شك مما تدعوننا اليه مريب